لو نشاء جعلناه جارفا لولا تشكورون أفرأيتم النار التي ترون أأم أن شئت شجرتها أم نحن المنشون نحن جعلناها تذكرو ومتاع للمقيم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 تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنزيلون ونحن اقرب ال اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين